أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأن فَأَقُوا وَالَّذِينَ قَضَى رَبُّكَ فِي ظُلُمَاتٍ أَوْ جَعَلَ رَبُّهُمْ وَاقُونَ فَادَّسَ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا فاردقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك جنات عدم يدخلونها ومن صلح من آباء لا حَامٍ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَن لَّا انْتَشَكْتُ يَا نَقُولُونَ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتَ كَذَبَ سلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ سلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ فَنِعْمَ عُقْبَ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويمتحون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار في الأرض أولئك له لهم الله هُوَ يَرْسُ طُرُدْ قَالَمَن يَشَاءُ وَيَقُضِ الْأَمْرُ هُوَ يَرْسُ طُرُدْ قَالَمَن يَشَاءُ وَيَقُضِ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ متاع وفسحوا في حياه دنيا وما الحياه دنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه ويقول الذين سفروا لولاء لعلك آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن